شتي ذكريات وميات الشتيه ده من بعدك ما في حياه مش حلوه الدنيا حالف ما يجي الربيع ويبقى قايلو للحزيق من بعدك حبيبي مين في بيعدني يا عمر يصحاني الشتي يا عيون يا قلبي وحنيني على السكت جرب احكي وما قدرت عمري صحاني الشتي فيا عيون يا وحنيني على السكت جرب احكي وما يمكن, يمكن إن ما قفل للحكي بالي الموقدي والنهار عم بتسكرني شو صار ايدا حتى تغار وتغمرني ايدي الشتي والاحباب اللي راحوا وصاروا غياء جمعوا كلهم بكتاب السنين الجديدي يا عمري صحاني في يا عيوني على بكي واحنيني عسك تجرب احكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتيفا يا عيوني على بكي واحنيني عسك تجرب يمكن Oh, you can work for تفيي درفة الشباك ومثلي جربت تنسى يا بابي من وراك خليكم سكر هيدي مش اول شتوير ياهبك ببكي عيني هيك الشتي بيعامل في دغري بتأثر يا عمري صحاني الشتي فيا عيون يا قلبك واحنيني عسى تتجرب احكي وما قدرت يا عمري صحاني الشكيفيا عيون يا قلبك واحنيني عسى تتجرب احكي وما يمكن يمكن ما A little